بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أعجاب فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وإن دنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء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 فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد أحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوحي وأصحاب الرس وثمود وآذ وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وقوم ثبه كل ما كذب الرسل فحط وعيد أفعيينا بالخلق لواً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 سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوئيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا أنك غطاء فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناء للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إله آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما